ما من ليلة يهدى إلي فيها <صفيق> عروس أنا لها محب أو أبشر فيها بغلام أحب إلي من ليلة شديدة الجليد في سرية من المهاجرين أصبح بها العدو إن تفر أو متن إذا شئت شهيدا فحديد المرط قد فل الحديدا فأجر الأرض ودع عجالة قط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 إن في القوم إذا شئت شهيدا فحديد المتقد فل حديدا فاكر الله وداع شعنة قاطع الباغ وريدا فوريدا دوش على هامة أذيال الخناب بائع الزور ولا تبقي يهودا, يهودا سميها إن شت عنفا أفدا او قصاصا او دفاعا او صمودا يوس على هامة ابيع الفنا بائع الزور ولا تبقي هودا سمها انشت عنفا او فدا او قصاصا او دفاعا او صمودا <تصفيق> قد falfadida fakar illah الأرض da'a shuala tam hatt al bab waridan fa أطلت ayuha al muslim بالهول الوريدا يا شهيد hamil bil haul فالإذاعات غناءاً ونشيداً إن ففق أو متهدى شئت شهيداً فها حديد الموت قد فل الحديداً فأجر الأرض وضع شعنةً فقطع الباغ وريداً وجلد دفتراً واكتب فيه خلودا يا شهيدا فقدمي حبرا وجلد دفترا واكتب فيه خلودا يا شهيدا يا قلم في داشك يا شهيدا فحديد المنطق فن الحديدا فكر الله ودعها شعلة فرطح الباغ وريدا فوريدا فرطح الباغ وريدا فوريدا تم, تم, تم هذا العمل في استيديو أبو معان, أبو معان أنهي